الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد صلاته السلام على النبي المرتضى الخليل المجتبى وعلى آله وصحبه وأتباعه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة يقول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أيها الإخوة المؤمنون لما ذكر ربنا تبارك وتعالى صفات فريق المنافقين مفصلة مبينه عقبها بضرب المثل لهم زيادة في كشف حالهم وتصوير صفاتهم المعقولة في صور محسوسه وقد تنوعت طرق بيان الحقائق في القران كما قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا ومن جمله طرق البيان ضرب الامثال وهي كثيره في القران قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون قال سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن كل مثل قال الزمخشري رحمه الله في تفسيره ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الجامح الابي ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله وفشت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الأنبياء والحكماء والمثل في الأصل أيها الاخوه المؤمنون هو المثيل أي النظير ويراد به أيضا القول السائر الذي يمثل مضربه بمورده ومعنى المثل في الآية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا معناه حالهم وقصتهم وقد ضرب الله تعالى للمنافقين في هذا السياق مثلين مثل ناري ومثل مائي ووجه ضربه المثال المائي أو المثل الناري أن هذا الدين الذي أكرم الله تعالى به الخلق نور ولا يقابل النور غير الظلام كما قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال وأنزلنا إليكم نورا مبين أما وجه ذكر المثال المائي فلأن هذا الدين تحيا به النفوس وتزكو وتصلح كما تحيا الأرض بالماء وتزكو وتصلح ولهذا قال الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم لايات لعلكم تعقلون ذكر الله سبحانه وتعالى هذا عقب التحذير من قسوة القلوب والحض على السعي في إلانتها وقد جاء في السنه المثل المائي في, قوله في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وجاء في السنة أيضا مثل الناري وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها فقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حالهم كحال الذين أوقدوا نارا في ظلمة فلما أنارت النار ما حولهم فأبصروا وانتفعوا بما ينتفع به الناس من النار ذهب الله بنورهم أي أطفع الله تلك النار وهي مصدر ذلك النور فبقوا في ظلمات متحيرين لا يعرفون أين يتجهون فكذلك هؤلاء استضاءوا قليلا بالكلمات المجرات على ألسنتهم من غير أن تخالط قلوبهم انتفعوا بما حصلوا عليهم المصالح الآنية لكنهم لم تخرجهم من الظلمات المتعددة من الشكوك والريب والخوف والاضطراب مع ما ينتظرهم من العذاب وقوله سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون يعني هم صم عن سماع الحق بكم عن النطق به لأنهم وإن نطقوا به فانه لا يجاوز ألسنتهم وهم أيضا عمي عن أن يبصروا الآيات ويعتبروا بها فإن من لم ينتفع بحواسه في إدراك مصالحه فهو كالفاقد لها قال ابن القيم رحمه الله شبه الله تعالى اعداءه المنافقين بقوم اوقدوا نارا لتضيء لهم فلما اضاءت فابصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم وابصروا الطريق بعد ان كانوا حيارى تائهين تلك الانوار وبقوا في الظلمات لا يبصرون وقد سدت عليهم ابواب الهدى الثلاث وهي السمع والبصر والعقل وقال في صفتهم لا يرجعون لأنهم قد رأوا في ضوء النار وابصروا الهدى فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وابصروا وقال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم للدلالة على انقطاع معية الله الخاصة عنهم وهي التي خص بها عباده المؤمنين كما قال وأن الله مع المؤمنين وقال إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وقال أضاءت ما حوله فجعل ضوءها خارجا عنه ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب ولكنه كان ضوء مجاوره لا ملابسه ومخالطة وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية فرجع الضوء إلى معدنه، وبقيت الظلمة في معدنها، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، حجة من الله قائمة، وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده، والمثال الثاني هو قول الله تعالى، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق،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 هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين أو لنوع منهم والصيب فيه هو المطر والرعد هو الصوت المعروف الذي ينشأ في السحاب والبرق هو اللمعان الذي يظهر فيه والصواعق جمع صاعقة وهي الصوت الشديد من الرعد يسقط معها قطعة نار تحرق ما أصابته والحذر هو الخوف وما قيل في بعض التفاسير إن الرعد ملك أو هو صوت الملك وأن البرق صوته يسوق به السحاب فهذا مما لا وجه له فإن الأصل في الألفاظ العربية أن تبقى على ما وضعت له ما لم يخرجها عن دلالتها الأصلية دليل والصيب في الآية المراد به القرآن والظلمات هي ما يعتر المنافقين عند سماعه من الوحشة والرعد قوارع القرآن وزواجره وقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت هذا بيان لجزعهم من آيات الوعيد وقوله تعالى والله محيط بالكافرين بيان بأنهم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى وإن أعرضوا عن سماع وعيده والخطف هو الأخذ بسرعة والمراد أنهم عندما يدعون إلى الحق ويعرفون دلائله وتقام عليهم حججه يميلون نوع ميل إلى اتباعه فيسيرون فيه بضع خطوات لكنهم لا يفتؤون أن يعاودوا سيرتهم الأولى وقوله سبحانه وتعالى ولشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير فيه إشارة إلى أن هؤلاء وقد عطلوا أسماعهم وأبصارهم عن الانتفاع بها فعلوا ذلك فكانوا احرياء أن يفقدوها غير أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يسلبهم إياها امهالا لهم وإقامة للحجه عليهم وقال بعض أهل العلم إن هذا فيه دلالة على أن هذا الفريق الذي ضرب له هذا المثل المائي لم ينقطع منه الرجاء في اتباع الحق كما هو الحاصل في الفريق الذي ضرب له المثل الأول وقيل عنهم فيه صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الشات العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله